وبعد أيها المؤمنون الكرام فإني أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يجمع بيننا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هنا مدرسة ربانية وهدف المدرسة الربانية كما تعلمون صناعة الشخصية الربانية المتألهة النساكة بعلم ومرحبا بكم أيها الكرام في مجالس علم التزكية وقد تعرفنا في المجالس الماضية على تعريف التزكية وفضلها وأنها من أصول منهج السلف وأنها تسبق التوسع في طلب العلم وأنها أي التزكية واجبة على كل مسلم ومسلمة ثم عرفنا أنها تنقسم إلى تخلية وتحلية واليوم إن شاء الله تعالى نتعرف على الطريق العملي إلى التزكية أو إن تفكل اثر العبادات في التزكية ونرحب بداية بأخينا الشيخ محمود فؤاد حفظه الله تعالى فحدثنا يا مولانا عن أثر العبادات في التزكية وليكن مثال الصلاة أعوذ بالله السلام عليكم الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه وبعد فمرة بعد مرة أحيي الإخوة والأخوات الذين يشاهدوننا الآن على قناة الرحمة في مدرسة الربانية أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياهم الصدق والإخلاص والقبول في القول والعمل إنه بر رحيم جواد كريم وفي البداية أحب أن أنبه إلى أن العبادات في الإسلام هدفها الأعظم ومقصودها الاسماء هو تزكيه القلوب والنفوس وتزكية القلوب والنفوس هدفها الأعظم ومقصودها الاسماء هو تهيئه المسلم لدخول الجنة قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم فالجنة التي هي دار مقامة أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحلنا إياها بفضله مم. لها متطلبات متطلبات خاصة وواصفات خاصة في الذي سيسكن قصورها وأنهارها ولسان حال الجنة يقول معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده فالجنة لا تطلب إلا القلوب النقية النقية البارة العفيفة الزكية الجنة لا تطلب إلا هذه النوعية من القلوب أدر الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا والسامعين والإخوة والمشاهدين من هؤلاء آمين يا رب العالمين وبالنسبة لما نحن بصدده الآن وهو اثر العبادات في تزكية النفوس خاصة الصلاة نجد أن للصلاة منزلة عظيمة في تزكية النفوس يقول الله سبحانه وتعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى يقول الله سبحانه وتعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فقول الله سبحانه وتعالى قد افلح من تزكى الله سبحانه وتعالى علق الفلاح على التزكيه علق الفلاح على التزكيه وكان سائلا يسال فيقول طب ما هو الطريق إلى التزكية رب؟ فيقول الله سبحانه وتعالى عن الطريق العملي وأقرى الطريق إلى التزكية فيقول سبحانه وتعالى فذكر اسم ربه وذكر اسم ربه فصلى وللأثار وللصلاة أثار عظيمة جدا في تزكية النفوس من ذلك تحقيق الخشوع يقول الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والخشوع هو بواب الاستقامة الخشوع هو بوابة الاستقامة الكبرى وهو سبب هداية جميع أعضاء البدن يقول الإمام الجنيد رحمة الله عليه الخشوع هو الخضوع لعلام الغيوب سبحانه وتعالى والقلب أمير البدن, القلب أمير البدن فإذا خشع القلب خشع السمع والبصر والوجه وما ينشأ من كل ذلك حتى الكلام الكلام سبحان الله العظيم يعني يخرج بخشوع من القلب الخاشع وتتقبله الاذان من القلب الخاشع ويدخل الى القلوب و والخشوع من اهم العلوم والاحوال عند الله سبحانه وتعالى لانه يؤدي الى خشيه القلب الخشوع يؤدي الى خشيه القلب الخشوع يؤدي الى خشيه القلب لله سبحانه وتعالى ينتج عن هذه الخشيه إذا خشع القلب نفع العلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم بابه وأمه صلى الله عليه وسلم يستعيد بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا تسمع وكان الإمام مالك بن دينار رضي الله تعالى عنه إذا رأى إنسان يسيء الصلاة ولا يحسن صلاته ولا يكمل قشوعها يقول ما ارحمني بعياله فيقول الناس للامام مالك بن دينار يعني هو يسيء الصلاه وترحم عياله قال نعم هو كبيره هو كبيرهم ومنه يتعلمون هو كبيرهم ومنه يتعلمون أيضا من الاثار من الاثار العظيمه للتزكيه الاقبال على الله سبحانه وتعالى الاقبال على الله سبحانه وتعالى فالصلاه لبها وأساسها وخلاصتها وسرها الأعظم هو الإقبال على الله سبحانه وتعالى بقلبك ووجهك وبدنك لله سبحانه وتعالى ورب العالمين وكما أنه يعني لا يجوز للإنسان أن يستقبل غير القبلة بجسده فكذلك لا يجوز له أن يستقبل غير الله سبحانه وتعالى ببدنه لا يجوز للإنسان أن يستقبل غير الله سبحانه وتعالى ببدنه يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعرف وأقيم وجوهكم عند كل مسجد يعني من بداء التفسير أنه فسرت هذه الآية وأقيم قلوبكم, قلوبكم لله سبحانه وتعالى عند كل صلاة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بأبه وأمه إذا صليتم فلا تلتفتوا إذا صليتم فلا تلتفتوا, لا تلتفتوا بقلوبكم ولا تلتفتوا بوجوهكم فإن الله سبحانه وتعالى ينصب وجهه إلى وجه أحدكم في صلاته ما لم يلتفت يترتب على هذا الاقبال على الله سبحانه وتعالى في الصلاة الإقبال على الله سبحانه وتعالى في كل أمور الإنسان حتى في خارج الصلاة هو تعود أن يقبل على الله سبحانه وتعالى في الصلاة فبعد الصلاة هو أيضا سيقبل على الله سبحانه وتعالى في كل أموره في صغيرها وكبيرها وجليلها وحقيرها حتى يتوكل على الله سبحانه وتعالى وهذا يؤد بنا إلى ثمرة أخرى عظيمة من ثمرات الصلاة وهي التوكل التوكل على الله سبحانه وتعالى والتوكل على الله سبحانه وتعالى هو ملازم للعبودية ونحن نتوكل على الله سبحانه وتعالى في صلاةنا ونطلب من ذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة الفاتحة التي نقرأه في كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين فساق العبودية وركن العبودية لا يتم إلا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى لا يتم إلا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى لذلك لا جرم ولا عجب أن الله سبحانه وتعالى قد قرن بين التوكل والعبادة في غير ما آية من كتابه يقول الله سبحانه وتعالى عليه توكلت وإليه أنيب الإنابة عبادة والتوكل توكل إذن هو توكل وعبادة ويقول الله سبحانه وتعالى فاعبده وتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه توكل وعبادة إياك نعبد وإياك نستعين أيضا توكل وعبادة فالعبادة قرينة التوكل والتوكل قرين العبادة يقول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد قدم المفعول وهذا دل على الاختصاص يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك يا رب العالمين هذا التوكل من ثمرات الصلاة الصادقة الخاشعة لله سبحانه وتعالى ومن أثار أيضا الصلاة الخاشعة التواضع لله سبحانه وتعالى نستفيد ذلك من التكبير يعني نحن في تكبيرة الإحرام وفي تكبيرات الانتقال نقول الله أكبر الله أكبر فإذا ما استشعر الإنسان أكبرية الله سبحانه وتعالى في كل تكبيرة من تكبيراته فلماذا يتكبر إذا كان الله أكبر فلماذا أتكبر إذا كان الله أكبر فلماذا أتكبر فهذا التواضع نتعلمه من الصلاة من الصلاة لله سبحانه وتعالى في كل ركعة وفي كل تكبيرة من تكبيرات الانتقال وتكبيرات الإحرام والسؤال الآن لماذا الاهتمام بنفي الكبر عن الإنسان في صلاته ولماذا الاهتمام بتحقيق خلق التواضع في الصلاة ذاتها وذلك لأن الإنسان المتكبر ينصارف عن الانتفاع بآيات الله التي سيسمعها في الصلاة يقول الله سبحانه وتعالى سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق ويعني إذا لم يكن في الكبر إلا أنه يؤدي إلى سوء الاعتقاد وسوء العمل والانصراف عن آيات الله سبحانه وتعالى لكان في ذلك كفاية يقول الله سبحانه وتعالى وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوماً هذا انصرفوا بعد أن كانت آيات الله سبحانه وتعالى تتلع عليهم انصرفوا عن آيات الله سأصرفوا, آه. عن, آياتي. سأصرفوا عن آياتي وإذا قيل إن وعظ الله حق وساعة لا ريب فقلت ما ندرم الساعة إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين هذا سوء الاعتقاد لا. وأتى بعد ذلك سوء العمل وبدأ لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فأيضا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يقول الله سبحانه وتعالى و أقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر فالصلاة المقامة التي أمر الله بإقامته و أقيم الصلاة ليست أي صلاة إنما الصلاة المقامة و أقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر فالإنسان إذا ما أد صلاته بإقامتها ليست مجرد حركات و لا أو أو الصلاة. بتشمل اللي بأكل اللي انت ذكرته. وأقيم الصلاة بارك الله فيك أولا وأقيم الصلاة وأقيم الصلاة إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل يقيم الليل كله ثم إذا أصبح سرق ثم إذا أصبح سرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ستنهى صلاته النبي صلى الله عليه وسلم بابي وامي لا يقر السارق ولكنه يذكر ويقرر أن صلاه في يوم من الايام ستنهى عن هذا المنكر الذي يرتكبه ان اقام الصلاة ان اقام صلاه حق اقامتها حق اقامه الحديث صحه الشيخ الالباني رحمة الله عليه في استطراد للحديث ده ي... ببدل حديث من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له بارك الله فيك ايش منكر نعم. نعم وهذا الحديث صحه الشيخ الالباني صحه منهم اصح منهم بارك الله فيك يوما ما يعني ان اقام الصلاة ربنا يفتح عليك بارك الله فيك ابن هشام تفضل تنهى عن الفحشاء والمنكر نعم. فالصلاه هنا وقايه وقايه عن الفحشاء والمنكر وايضا الصلاه علاج يعني دائما الأدوية التي تكون في الدنيا إما تكون وقائية وإما تكون علاجية الصلاة وقاية وفي نفس الوقت علاج فهي أيضا تطهر النفس من أدناس الذنوب والمعاصي تطهر النفس من أدناس الذنوب والمعاصي سئل النبي صلى الله عليه وسلم صراحة. يقول نبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه, منه كل يوم من خمس مرات هل من درانه شيء فقيل له لا يا رسول الله فقال صراحة. النبي صلى الله عليه وسلم فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا ويرحم. والذنوب وأيضا الصلاة تفتح على المسلم أبواب كثيرة جدا من الطاعات نعم. يعني لذلك نجد أن الصلاة مقرونة نجدها مقرونة مع الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأيضا تجد أن الصلاة مقرونة مع, خل... مع الصبر يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا يستعينوا بالصبر والصلاة وأحينا عليهم فعل الخيراتي وإقام, وإقام صلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. عابدين فالصلاة تفتح على المسلم أبواب كثيرة من الطاعات لأن صلاة في حقيقتها هي أعظم حسنة من حسنات الإسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة هرع إلى الصلاة نعم بارك الله فيه فأن الصلاة هي أعظم حسنة الإسلام ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه إذا رأيت الرجل يأتي بالحسنة فأعلم أن له عندها أخوات الصلاة فيها جنس الزكاة لأن الصلاة لا تكون إلا بسطر العورة والوضوء هذا يحتاج إلى مال نعم. وفا جنس الحج إلى الله سبحانه وتعالى باستقبال القبلة وفا جنس الصيام لأن الإنسان وهو يصلي لا يأكل ولا يشرب فالصلاة على للإنسان أفاق كثيرة نعم. من الطاعات التي أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إليها جميعا والآن نسأل فضلة الشيخ محمد رفعت حفظه نعم. تعالى يعني هل من طريق آخر الى التسكية بخلاف الصلاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والجواب نعم هناك طرق كثيرة فمن عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات أو السيئات فكلما فعلت طاعة فإن هذا يزيدك إيمانا إلى إيمان وكما قال الله عز وجل ويزيد الله الذين اهتدوا هدى فكلما ازددت طاعة كلما ازددت إيمانا بل إن الله عز وجل جعل من حكم التشريع واجه فئدة مهمة جعل من حكم التشريع تزكية القلب والنفس ده فين؟ مش في العبادات بس ده حتى في الطلاق يعني تذكرت الآن آية البقرة قول الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا طراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر لبارك ذلكم أزكى لكم وأطهر الله وطبعا له قصة في البخاري عن اسم معقل بن يصار كانت له أخته فزوجها لرجل فطلقها فلما انتهت عدتها أراد الرجل أن يرجع إليها وهي وفقت فمنعها معقل قال له لا أنا جوزتك ويتطلقها ما ينفعش والمرأة تريده تريد هذا الرجل وكان الرجل لا بأس به ولكن معقل قال له لا بنا جوزتها لك قبل ذلك ثم اطلقتها وتريده بعد ذلك لا ما عنديش بنات لي مش أجوزها لك فنزل القرآن وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا طراضوا بينهم بالمعروف شوف ذلك أزكى لكم وأطر عندك في الزكاة فنتكلم معنا الآن خذ من أموالهم صداقة تطهرهم وتزكيهم بها غض البصر عن المحارم وعن المحرمات وعن النساء المتبرجات كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم للشاهد إن الله خبير بما يصنعون نفر فكره ما اذا نظر الى صوره محرمه او شيء محرم كده هيبسط نفسه لا ولكن إذا اذا أن ان تفرح قلبك ونفسك فهذا لا يكون إلا بغض بصرك عن المحارم هذا امر ثاني بل الايه المهمه جدا قول الله عز وجل في سوره فصلت خلي بالك يا شيخ محمود نعم وانت طبعا معيد في كليه في التفسير فتفقه في التفسير أكثر مني ان شاء الله تعالى شيخنا استاذنا الله. الله عز وجل قال وويل للمشركين <تصفيق> الذين لا ياتون الزكاه تب العلماء بيقول لك لم تفرض الا في المدينه فما المراد بالزكاه في الايه ويل للمشركين <تصفيق> الذين لا ياتون أكثر اكثر المفسرين من السلف على أن المراد بالزكاه في الايه هي شهاده ان لا <تصفيق> اله الله وهي الايمان <سؤال> الذي يزكو به النفس ولا يسكن نفس قط إلا بالإيمان يعني اللي بيصلي ومعندوش تسكية الحضرة كنت بتقوله الآن كلام جميل لو ملقش تسكية لإني الإيمان عندك ضعيف زكيته ومش لقيت تسكية الإيمان ضعيف صمت ومفيش تسكية الإيمان ضعيف حجيته ومفيش تسكية المسألة كلها إيه الإيمان لذلك قال الصحابة تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا أما أغلبنا بي يحفظ القرآن ويحفظ العلم وهو وهو ولكن لم ي... هذا لم يلتفت إليه قلبه ونسأل الله عز وجل أن نرزقنا وإياك زيادة الإيمان أمين. يبقى ويلوا للمشركين الذين يؤتون الزكاة المرض بالزكاة هنا إيه؟ أه. التوحيد أه. الإيمان وإذا صالح الإيمان وإذا زكيت الإيمان في قلبك فأي شيء بعد ذلك ولو كان قليلا فإنه ينمو ويزداد ويتأثر أه. أه. أه. آخر شيء التزكية سبب للإيمان أمان من الشيطان سبب الأمان من الشيطان الله عز وجل يقول في سورة النور أيضا يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمره بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليه يبقى إذن التسكية سبب خطير أو سبب للنجاة من أمان الشيطان إنك أنت حاجة بتسألني بتقول لي هي الصلاة بس لا الدين كله أي طاعة تفعلها فهي تزيدك إيمانا إلى إيمان ولا. نجيب مثال من من العبادات كما قلت الزكاة الزكاة في اللغة هي النماء والتطهير والبركة فإذا زكيت اللي بيزكي دي مثلا مع ألف جنيه أو مت ألف جنيه هيطلع الفين ونص هو فكر للمال إيه بالعدد الحسابة هنخص هيبقى بدل ما يبقى موت 1097 أو 98 ونصف واخد بالك لا هذا بحسابه هو ولكن لو نظر إلى الشرع إلى البركة ما نقص ولكنه زاد لذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح ما نقص مال من صداقة وقال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه طيب واحد يقول لي أنا عايزي يبقى عندي زي مثلا إزاي يبقى عندي زكاة نفس في الإنفاق في الزكاة بأمور. اولها الاخلاص الله عز وجل انت تصدقت بالمال ليه أنت انطلع الزكاة ليه وعطاها المين ومجاملة ولا لله لابد أن تقف عند نفسك وقف لذلك من الذين تصعر به من نار والعز ولا عند مسلم من حديث أبي هريرة. ومنهم ومن هؤلاء الذين أول من تصعر به من نار رجل أعطاه الله عز وجل من صنوف المال عند كل شيء فيقول الله عز وجل له وماذا عملت فيما أنعمت عليك قال يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيه إلا وأنفقت لك فيه فيقول الله كذبت بل تصدقت ليقال جواد وقد قيل فلا أجرى لك عندي ثم يؤمر فيصح على وجهه في النار رجل بنا مساجد وفعل, وفعل وفعل وفعل ولكن لما كانت هذه العبادة لغير الله ولم يزكي نفسه بالزكاة والإنفاق بمرضات الله هذا يكون يعني زكاة ماله وصدقته تكون وبالا عليه يوم القيامة الأمر الثاني إذا أردت بالإنفاق والزكاة صلاح نفسك فلا بد أن تخرج الزكاة وهي محببة إلى نفسك يعني ما أجبت طلع وانت بداي لا لذلك أضرب بسالة بس من الصحابة رضي الله عنهم لما نزل قول الله عز وجل والحديث في البخاري نزل قول الله عز وجل لننتهي بالبر حتى تنفيكم ما تحبون حديث أنس البخاري قال وكان أكثر الأنصار مالا أبو طلحة الأنصار رجل الله عنه فلما نزلت هذه الآية قال, قال يا رسول الله عندي بستان هو أحب أموالي إلي كانت حديقة يقالوا لها بير حاء فقال يا رسول الله قد تصدقت بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن كلمة عظيمة تقال عند الفرح بالشيء بخن بخن ذاك مال رابح ذاك مال رابح حتى لما في بعض الروايات خارجي الصحيح لما ذهب إلى زوجه وقال يا أم الدحداح اخرجي أنت وأولادك اخرجي أنت وأولادك من البيت فقد أقرد حائطي ربي عز وجل فقالت رابح البيع يا أبا الدحداح لو واحدة من نسائنا كنت صوتت ولطمت الخد وشقت الجيب وقالت أفكرتنا أفكرتنا لا ولكن أمها الصحابة تربوا على مدرسة القرآن تربوا إن صح التعبير في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم آخر شيء لكي تسكو نفسك بالزكاة وبالإنفاق في سبيل الله وأنت تخرج الزكاة وأنت تخرج الصدقة أن تستشعر أن الذي أخذ منك هو أفضل منك يعني أنت مش تبقى أمان عليه لا تعتقد أنه أخذ تجارتك إلى الله عز وجل ما هو الفقر ده والمسكين لو ما خدش مالك منه هياخده فهو صاحب فضل عليك في الأصل أنت تعتقد هذا وطبعا ونترك المجال حضرتك ان كنت تتكلم عن الصيام نعم. كأثر من أثار تسكية النفس او تتكلم عن باقي الصلاة كما تحب تفضل الشيخ مرحب الله فيك يعني بالنسبة يعني شيء كنت أحب أكمله في الصلاة وهو أن الصلاة من أعظم مقاصدها تطهير الإنسان من ذنوبه والمعاصر لذلك نجد أن الصلاة تقوم على الاستغفار لله سبحانه وتعالى فنجد أن الصلاة مسبوقة بالاستغفار ومبدوقة بالاستغفار نعم ومتخللة بالاستغفار نعم وتنتهي وتكون متلوة أيضا بالاستغفار فإذا فصلنا هذا الأمر نجد أن الصلاة تكون مسبوخة بالاستغفار استغفار عملي وقولي يعني استغفار عملي وقولي الاستغفار العملي من خلال وضوء فالوضوء حكمة مشروعية اصلا هو تطير الإنسان من الذنوب والمعاصي لذلك قرن الله سبحانه وتعالى بين التوبة والطهارة فقال إن الله يحب التوبين ويحب المتطهرين وورد أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا ما توضأ يعني إنسان إذا ما توضأ تحاطة الذنوب والمعاصي من وجه مع آخر قطر الماء وأيضا كذلك جميع أعضاء الوضوء لله سبحانه وتعالى يعني تنزل منها الذنوب والمعاصي وهذا من باب تهيئة المسلم لملاقات الله سبحانه وتعالى فأيضا الاستغفار العملي أو القولي هذا هو الذكر الذي يكون عقب الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شيرك له أن محمد عبده رسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فهو يعني تاب إلى الله سبحانه وتعالى بداية من الشرك وأقام إلى الله سبحانه وتعالى التوحيد ثم بعد ذلك طالب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنوبه وأن يجعله من التوابين ويجعله من المتطهرين أيضا الصلاة مبدؤة بالاستغفار فالإنسان إذا دخل صلاته يدخل إلى الله سبحانه وتعالى من باب المذنبين نعم. المنكسرين التائبين إلى الله سبحانه وتعالى فيقول في دعاء الاستفتاح اللهم بعب بيننا وبين خطايانا كما بعبتها بين المشرق والمغرب اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثاب الأبيض من الدنس اللهم اغسلنا بالماء والثلج والبرد اي و... يعني انتبهل في الدعاء لان في بعض الناس اللي لا يحفظونه اللهم باعد بيننا وبين خطاياك بيني وبين خطاياك كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض ان بعض الناس الشيخ محمود بعد اذنك آه. الله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعرفوا ان دي آه. سنه غائبه عن اه دعاء الاستفتاح وايضا في صحيح مسلم نعم. يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعض صور ادعاءات الاستفتاح ادعاءات الاستفتاح كثيره نعم. ولكن هذا صحيح ومن افضلها اه ويدخل الانسان الى الله سبحانه وتعالى من باب الانكسار والتوبه الله سبحانه وتعالى اللهم بيني وبين خطاياي كما بعثت بين المشك والمهر <تصفيق> اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد وايضا الصلاه متخلله بالاستغفار نعم. فيعني من أذكار الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويقول الانسان بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي وإذا انهى الإنسان صلاته اذا انهى الانسان قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله أما بالنسبة للصيام فلو أثر عظيمة جدا في تسكية النفس ومن أهمها تحقيق الإخلاص نعم. يعني يقول الإمام أحمد بن حنب الكلمة جميلة جدا يقول الصيام لا ريأ فيه نعم. الصيام لا رياء فيه لماذا يا إمام الصيام لا رياء فيه لأن الصيام نية مجردة في قلب المؤمن لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى بخلاف سائر العبادات الأخرى تكون غالبا إما أقوال وإما حركات وإما أفعال قد يطلع عليها سائر الناس لذلك يعني لا جرم أن كان ذلك بعض سر قول الله سبحانه وتعالى كل عمل ابن أدم له, له. إلا الصوم فإنه لي. وأنا أجزي به ويقول الله سبحانه وتعالى في رواية أخرى من الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي فالصيام يعلم المسلم الإخلاص والإخلاص ينبت سبحان الله نباتا حقيقيا لا مجازا في قلب العبد المؤمن إذا داوم على الصيام لله سبحانه وتعالى هذا الإخلاص إذا تأملناه نجد أنه في مصطلح القرآن الكريم هو محور دعوة الرسل اجمعين قال الله سبحانه وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ونفاق ونفاق عن الشرك ونفاق عن الرياء ونفاق عن الذنوب والمعاصي مائلين يعني مايلين كل ما يغض مائلين عن الشرك وعن الذنوب وعن المعاصي فسبحان الله العظيم هذا هذا الاخلاص اول ما ينفع ينفع صاحبه فيبارك الله سبحانه وتعالى له في عمله ويتقبله منه وايضا ينفع امته ينفع الامه باسرها يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون بضعفائكم بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم لله سبحانه وتعالى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح بشر هذه الأمة بالتيسير والسناء والرفع بالدين والنصر والتمكين في البلاد ولكن بشرط قال صلى الله عليه وسلم فمن عمل منهم عملا من أعمال الآخرة يبتغي به الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب صلى الله عليه وسلم نعم أيضا من الآثار العظيمة جدا التي يحققها الصيام في النفس تحقيق التقوى نعم. تحقيق التقوى سبحان الله العظيم التقوى تنبت في قلب العبد بمجرد الصيام نعم. لماذا؟ لأنه يحرص على أن تخرج منه معصية يعني تكدر صف صيامه وهذا في الحقيقة هي حقيقة التقوى أن يتقل الإنسان ما يغضي بالله سبحانه وتعالى والإنسان دائما وهو صائم يكون حريص على أن لا يخرج منه شيء يجرح صيامه أو يغضب ربه وبذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال فإذا شتمه أحد أو سابه فليقل نصر. إني امرؤ صائم فلا جرم أن كان هذا هو غاية الصيام الأولى يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقوا تسكي لعلكم وأيضا من الأثار العظيمة جدا من أثار الصيام في تزكية النفس تحقيق الهداية لا. الهداية سبحان الله العظيم يعني من اللطائف اننا في الصلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم ندعو الله سبحانه وتعالى سبحانه. وقد يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء عبد وقد يكون عنده مانع من موانع استجابة الدعاء فلا تقبل الله سبحانه وتعالى منه دعاء لا. أما في الصيام فيقول الله سبحانه وتعالى وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى ما هَدَاكُمْ, ما هداكم. و يعني الفعل صيغة الماضي هذا فعل ماضي وهذا يدل على تحقق الهداية بمجرد الصوم كما في قولة تعالى أت أمون الله فلا تستعجل. تستعجلوه هو سوف يأتي بذلك قولة تعالى فلا تستعجلوه نعم. لكن الله سبحانه تعالى عبر عنه بصيغة الفعل الماضي لأنه عند الله سبحانه وتعالى متحقق حلو. فالهداية من بركة الصوم يعني, يعني كثير من الناس يعني يعيشوا في موجة من بحر الفتنة ولا لا يدري كيف يرزق الله سبحانه وتعالى الهداية فننصحه بكثرة الصيام لله سبحانه وتعالى لا صيام الشباب الآن ما فيزش زواج نعم وهذا كنا سنذكره في أثر الصوم في رياضة النفس وتهديب النفس وتهديب الشهوات يعني الإسلام لا يريد من الإنسان أن يتجرد من شهواته ولكن يريد منه, يريد منه أن يهذبها ويضعها في الطريق الذي خلقها الله سبحانه وتعالى من أجله نعم. فكان الصيام بما فيه من خسلاتين عظيمتين جدا تمكنان الإنسان من طروض نفسه نعم. وهو أنه في الاقتصاد في الطعام نعم. والاقتصاد في الطعام يعني نجد أن الطعام هو قد الشهوات فالاقتصاد من الطعام والشراب والشهوات يؤدي الإنسان إلى التحكم في إرادته نعم. أيضا الصوم فيه صفة جميلة جدا وصفة الصبر نعم. يعني بعض المفسرين فسر قال الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فسرها إنما يوفى الصائمون لا. وكما قيل الصوم نصف الصب فبالاختصاد في الشهوات وبتعليم المؤمن الصب يكون المسلم عنده إرادة لا. لا. ويكون عنده عزيمة يعلو بها على الشهوات لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصيام هو الدواء من الشهوات فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وما لما سطرع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وفي روافة إنه أغض للبصر وأحفظ للفرش وهنا يعني ننبه تنبيه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصوم أغض معنى طبعا كلمة أغض ده أفعل تفضيل تفيد اشتراك اتنين في صفة مع زيادة أحريمة على الآخر لما نقول زيد أكرم من علي فمعنى ذلك أن زيد كريم وعلي لكن زيد اكرم منه اه لكن زيد اكرم منهم فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم اغض للبصر معنى ذلك أن هذا الشاب كان يغض بصره قبل, قبل الزواج قبل الصيام اه وقبل وقبل الصيام فاذا ما صام فاذا ما صام يزداد غضا فاذا اه واذا ما تزوج ازداد غضاً, ازداد غضا فهذا الذي ينتفع بالزواج وهذا الذي ينتفع بالصيام ايضا شكر نعمه الله سبحانه وتعالى النعمه الدينيه يعني كثير مننا في الحقيقة إذا رزقنا الله سبحانه وتعالى زوجة حسناء أو عمارة طويلة أو منصب خطير يفرحوا به غاية الفرح نعم. ولكن لا نستشعر هذا الفرح الشديد إذا ما رزقنا الله سبحانه وتعالى صيام يوم أو قيام ليلة أو حفظ جزء من القرآن الكريم نعم. مع أن المفروض الفرح الحقيقي واستشعار نعمة الهداية تكون بالنعمة الدينية يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه يقول بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. فليفرحوا <تصفيق> أي عن القرآن والصيام والصلاة هو خير مما يجمعون هو خير مما يجمعون فالإنسان إذا كان في صيامه وخاصة وهو مكفوف القلب عن المعاصي ومكفوف الجوارح عن المعاصي يستشعر نعمة الهداية ويذوقها ذلك مما يؤكد كلامك ايه تذكرتها الان نعم بركه سوره فيه. الحجر ولقد اتيناك سبعه من المساني والقران لا تمدن عينايك الي متاع يعني يزهي اللي ربنا يديله قران يزهى نعم يزهى في الدنيا نعم ويرى انه ما لم يوت احن الناس ايت ايه يشرحها كل فضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون بارك الله فيك ف شكر الله سبحانه على الهدايه يكون ناتج من تذوق الهدايه الإنسان يذوق الهداء بقلبي لا. وبفمي يذوق حقيقة لا مجال ويتلمضها بفمي فهذا يؤدي به إلى شكر نعمة الله سبحانه وتعالى لا. أيضا من الآثار الصيام في تزكية النفوس المراقبة لا. فالإنسان يعني يكون في حجرة لا راه أحد إلا الله سبحانه وتعالى لا. والطعام أمامه والشرب أمامه ولوجته أمامه ولولا الله سبحانه وتعالى لما صبر عن كل هذه الأشياء خاصة في أيام الصيف الطويلة نعم. فهذا يعود المسلم على مراقبة الله سبحانه وتعالى نعم. وأنه لو لا الله لارتكب لا هذه الأشياء هذا الأمر تتطور مع المسلم مراقبة الله سبحانه وتعالى تتطور مع المسلم حتى تصل به من مقام المراقبة إلى منزلة عظيمة جدا وهي الحياة من الله سبحانه وتعالى والحياة من الله يتطور مع المسلم ليصل به إلى منزلة عالية جدا في الدنيا أعلى منازل الدين وهي منازل الإحسان نعم. وهي أن يعبد الإنسان الله سبحانه وتعالى كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراك والآن يعني والآن نسأل فضلتك يعني أيضا عن عبادة أخرى من العبادات يكون لها أثر عظيم في تسكية النفوس طبعا حضرك تكلمت جزاك الله خيرا عن الصلاة ثم ثنيت ببعض الأشياء عن الزكاة ثم الصيام وانكدت هذه برضو نعرف المشاهدين ان هذه مقتطفات نعم وكما نعم. يقال يكفي من الخلاة يتم أحط بالعنق نعم كنت أريد أن أتكلم عن الحج ولكن أنا أدري لا أدري كم بقي من الوقت عشر دقائق طيب بقوله خمس دقائق بقي من الوقت طبعا ما نقدرش نتكلم عن الحج نعم. وكيف يؤثر في النفس برقبو. كنت أريد أن أتكلم عن الحج وعن العمرة ولسيما إحنا كلها خمس شهر ونبقى مقبلين على رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور وليس له جزان إلى الجنة وقال أيضا صلى الله عليه وسلم كما في صاحب البخاري عمرة في رمضان تعدل حجة وفي رواية حجة معي يعني اللي يعتمر في رمضان كأنه حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم كنت نفسي تتكلم زي الحج يزكي النفوس وزي العمرة تزكي النفوس اللي في الناس بيتروح وخلاص وبتقرأ لا هذا يحتاج إلى فقه ولا تزكية ولكن أختم الحلقة بقول لك مع الشرق الخامس زي الشيخ محمود خلوات رجاء الله خير ونفع الله به اكتناب المنهيات وترك المحرمات يهدي إلى التزكية وأنا بقول الكلام دا لأنه فيه كلام نفيس لشيخ الإسلام طيب. اللي يحب يكتبه, يكتبه يكتبه قال الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أي خسر من دساها يعني دس نفسه بالفجور والمعاصي قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فكذلك النفس والأعمال لا تزكوا حتى يزال عنها ما يناقضها ولا يكون الرجل متزكيا إلا مع ترك الشر يعني ترك المعاصي فإنه أي المعاصي والشرور تدنس النفس وتدسيها نسأل الله السلامة والعافية وقال ابن القيم وهو تلميز ابن تيمية وأستاذ في التزكية وفي القلوب قال إن زكاة القلب موقوفة على طهارته كما أن زكاة البدن موقوفة على استفراغه من أخلاطه الرديئة الفاسدة يعني كما الله. إن الجزء أبدان كذلك المرض إذا أردت أن تنقي قلبك وأن تزكيه لابد من تخلية قبل التحليم أعزش ربانيه والكوب ولا بد أن تغسل الكوب غسلا نظيفا حتى تشرب فيه ماءا صافيا أو عصيرا كما تحب ولكن لا بد من التخلية ثم التحلية قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما يزكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء فذكر ذلك سبحانه عقيبة حريم الزنا والقذف ونكاح الزانية فدل ذلك على أن التزكي باجتناب ذلك كله يعني باجتناب ذلك المحرمات وأن التزكية لا تكون إلا بتقلية القلب والنفس والجوارح من هذه المعاصر مم. نضرب بعض الأمثلة بعض الناس يقول لك لا أنا نفسي طيبة وأني قلبي أحسن من قلبك وأحسن من قلبي اللي بيصلي واللي بيصوه ترى هذا بعض رسوله صدقوا له والله قلبي ونفسي أفضل من اللي بيصلي مليون مرة ونحسن منهم ألف مرة وقلب زي اللبن الحليم إزاي أبدا هذا لا يكون قلبه مزكا أبدا إزاي يصدقه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الكفر والشرك ترق الصلاة والله عز وجل ما مدى حتارك الصلاة قط وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم فزيت أولد لنفس طيبة ونفس مزكاة هذا مستحيل هذا لا يكون أبدا وكذلك عيسي تزكي نفسك الذي لا تصلي صلي تقول ده اللي بيصلي بسرأه صلوا ما تسرأش صلوا ما تزنيش صلوا ما ترتشيش ولكن كن قدوة حسنة طيبة لغيرك مثال آخر غض البصل الحرام غض البصل عن الحرام وعن النساء المتبرجات ذكر العماء أن هناك تأثير للنظر عن القلب وارطبات بينهما وثيق جدا ومما يدل على ذلك خلي بالك شيخنا من الربط بين الآيتين خلاص الوقت انتولى لسه الربط اللي ربنا قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب لمين؟ للصحابة ذلكم أطهروا لقلوبكم وقلوبهن الكلام دي يقول مين لأصحاب النبي وزوجة النبي وفي الآية التانية كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكلهم ودي الشاهد ذلك أزكلهم أي أطهروا لقلوبهم وأنقال دينهم قال فريقكم من العلماء يعني قال هذا الكلام فريقكم من العلماء وان كان ورد في الكلام حديث روى الحاكم ولكن سنده ضعيف أن النظر سهم مسموم من سهم إبليس من تركه مخافته أبدلته إيمان يجد حلاوته إلى يوم يلقاني أو يجد حلاوته في قلبه ولكن هذا الحديث لا يصح وان كانت الآية تشهد له وإن كان هناك كلام طويل في التزكية ولكن في الختام أنصح الإخوة بالرجوع إلى كتاب شيخنا شيخ يعقوب منطلقات طالب العلم المنطلق الرابع في تزكية النفس وكذلك المنطلق العاشر كيف تبدأ في التربية يعني منهك بسيط في التربية ويريت إن شاء الله أنطلعه على نت كله واستفيد منه واسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وكذا خيرا يا شيخ محمود على هذا الكلام الطيب الرقيق وسبحانك رحمه. اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يطال من علم اقبل لي